وَإِذَا بَلَوَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ فَلَا صَتَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثم ذهب إلى أهله يتمطّع أُولَاءَكَ فَأُولَاهُمْ ثم أُولَاءَكَ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدَاءً أَلَمْ يَكُنْ طَفَّةً مِمَّنِ يُمْنَعُ مكان علقة فخلق فسوى فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم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 <تصفيق> <تصفيق> إِنَّا هَذَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَوْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ Sin kee